مُسلمات مُسلمات مُؤمنات قانِتات تائبات عابدات سائحات ثيِبات ثيِبات وأبْكَار يا أهلكم وأهليكم نار نار وقودها الناس والحجارة عليها ملاكٌ غلا ضل شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتبروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله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 Nouruhum yasعى بين ايديهم وبأيمانهم يقولون يقولون ربنا أتمim لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا Kara dan munafiqin wulud عليهم, wa mahuahum jannah, mu bais al masyir. Baraballah masyalalilladzinnakfarum raa tanuhiu, wa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 صادقت بكلمات ربه وصادقت بكلمات ربه وكت به وكانت من القانتين.